يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله الله جهرة, جهرة فأخذتم الصاعقة بظلمهم ثُمَّ اتَّخَذَ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَاهُ فَوْقَهُمْ الطُّورَ بِذُنُوقِهِمْ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 وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِّنْ مَا لَهُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَرْ وَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَالَ اللَّهُ كِيمَا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتٍ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدره عنه وأكلهم أموال الناس بالباطن وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الواسخون في العلم منهم والمؤمنون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 كنا لكن الله يشهد بما انزل إليك انزله بعلم من بعلمه والملائكة يشهدون والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا